إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله العفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم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 فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَنِ اسْتَطَاعَ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم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 فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبد والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضاء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 ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدين جواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا تاب الله عليكم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. Allah Hafir bima tampilun. Alam tera ila al-lazin tawalu kauman gudzbal عليهم. Ma hum min kum. Walla minhum. Yahlfun. Yahlfun. Ala al-khabib. Whum yalamun. Agda Allah lham. انهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم اموالهم ولا أولادهم من الله شيئا.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 إن الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبنا أنا ورسولي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر دون منحدر